بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وسلم للشيخ موسى بن راشد العازمي يقرأ عليكم عمر المساطي المجلس الثالث والأربعون يقول الشيخ الأحداث من عمرة القضاء إلى فتح مكة سرية الأخرم بن أبي العوجاء رضي الله عنه إلى بني سليم لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمرة القضاء بعث الأخرم بن أبي العوجاء السلمي رضي الله عنه في ذي الحجة سنة سبع للهجرة في خمسين رجلا إلى بني سليم ليدعوهم إلى الإسلام فخرج إليهم وتقدمه عين لهم كان بمكة فحذرهم وأخبرهم بخروجه فجمعوا له جمعا كثيرا فجاءهم الاخرم بن أبي العوجاء وهم مستعدون له فدعاهم إلى الإسلام فقالوا لا حاجة لنا إلى ما دعوتنا إليه فتراموا بالنبل ساعة وجعلت الأنداد تأتيهم حتى أحدقوا بابن أبي العوجاء وأصحابه من كل ناحية فقاتل القوم قتالا جديدا حتى قتل عامه المسلمين وأصيب الاخرم بن أبي العوجاء جريحا مع القتلى ثم تحامل على نفسه حتى بلغ المدينة أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في أول يوم من صفر سنة الثمان للهجرة. السنة الثامنة للهجرة، وفاة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اوائل العام الثامن الهجري توفي زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته أبي العصفن رضي الله عنه وهي أكبر بناته صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها حبا جديدا ويثنع عليها عاشت أرضي الله عنها نحو ثلاثين سنة وقد ولدت زينب من أبي العاص بن ربيع امامه وهي التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملها في الصلاة وقد تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد وفاة فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وولدت ايضا رضي الله عنها من أبي العاص بن ربيع عليا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه على راحلته يوم الفتح. وتوفي وقد ناهذا الحلم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم روى لمام البخاري ومسلم في صحيحه مع أم عطية رضي الله عنها قالت لما ماتت زينة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وترًا ثلاثا أو خمسا وجعلنا في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور فإذا غسلتنها فأعلمنني قالت فأعلمناه فأعطانا حقوه وقال اشعرنها إياه تحريم الخمر وفي السنة الثامنة للهجره حرمت الخمر تحريما نهائيا ووقع عند ابن إسحاق في السيرة أنها حجمت أثناء حصار رسول صلى الله عليه وسلم لبني النضير قال الحافظ الفتح ذكر ابن إسحاق أن تحريم الخمر كان في وقعة بني النظير وهي بعد وقعة أحد وذلك سنة أربع على الراجح وفيه نظر لأن انس بن مالك رضي الله عنه كان الساقية يوم حرمت وأنه لما سمع المنادية بتحريمها بادر فأراقها فلو كان ذلك سنة أربعين لكان أنس يصور عن ذلك والذي يظهر أن تحريمها كان عمل فله سنة ثمان لما روى الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده واللغرى أحمد من طريق عبد الرحمن بن وعلة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عنه عن بيع الخمر فقال كان للرسول ليس الله عليه وسلم صديق من ثقيف أو من دوس فلقيه بمكة عام الفتح براوية خمر يهديها إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا فلان أما علمت أن الله حرمها فأقبل الرجل على غلامه فقال اذهب ثابعها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا فلان بماذا أمرته قال أمرته أن يبيعها فقال صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها فأمر بها فأفرغت في البطحاء وروا الإمام أحمد وأبو يعلى بسند ضعيف من حديث تميم الداري رضي الله عنه أنه كان يودي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام راوية خمر فلما كان عام حرجمة جاء براوية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنها قد حرمت بعدك فقال تميم الأثلاء أبيعوها وانتفعوا بثمنها فنها فيستفاد من حديث تميم تأييد الوقت المذكور وهو العام الثامن الهجري فإن إسلام تميم كان بعد الفتح مراحل تحريم الخمر، مر تحريم الخمر على أربع مراحل، المرحلة الأولى مرحلة إطلاق ثهم في الاتجاه حين قال الله تعالى في سورة النحل ومن ثمرات النخير والأعناب تتخذون منه سكر ورزق حسن، فكانت أول ما يطرق حس المسلم من وضع السكر وهو الخمر في مقابل ززق الحسن، فكأنما هو شيء والرزق الحسن شيء آخر، المرحلة الثانية هي تحريك الولدان الديني عن طريق المنطق التشريعي في نفوس المسلمين حين نزلت التي في سورة البقرة يسألونك عن الخبر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وفي هذا إيحاء بأن تركهما هو الأولى ما دام الإثم أكبر من النفع المرحلة الثالثة وهي كسر عادة الشراب وإيقاع التنافر بينها وبين فريضة الصلاة حين نزلت التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون والصلاة في خمسة أوقات معظمها متقارب ولا يكفي ما بينهما للسكر ثم سبب نزول الآية وكان سبب نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة ما الترمذي التلمذي وأبو داود والطحاوي في شرح مشكل الأثار بسند صحيح عن على, علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طعاما فدعانا فأكلنا وسقانا من الخمر فأخذت فينا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه عنهم طحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح سمعت نادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي إذا أقيمت الصلاة فلا يقربن الصلاة سكران المرحلة الرابعة والأخيرة ثم كانت المرحلة الرابعة الحاسمة والأخيرة وقد تهيأت النفوس لها تهيئا كاملا فلم يكن إلا النهي حتى تتبعه الطاعة الفورية والإدعان فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن بالشواهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حرمت الخمر ثلاث مرات قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر وياكلون الميسر فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس فقال الناس ما حرم علينا إنما قال فيهما اسم كبير وكانوا يشربون الخمر حتى إذا كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين أما أصحابه في المغرب خلط في قراءته فعندنا الله فيها آية أغلظ منها فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من مقلها وقفائها وفومها فكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مفيق ثم نزلت آية أغلب من ذلك يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فقالوا انتهينا ربنا سبب نزول آية جاء في سبب نزول آية تحريم الخمر تحريما نهائيا ما رواه مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال أتيت على نفر من أنصاري والمهاجرين فقالوا تعالى نطعمك ونسقيك خمرا وذلك قبل أن تحرم الخمر قال فأتيتهم في حش فإذا رأس جزور مشوي عندهم وذق من خمر قال فأكلت وشربت معهم قال فذكرت الأنصار والمهاجرون عندهم فقلت المهاجرون خير من الأنصار قال فأخذ رجل منهم أحد لحيي الرأس فضربني به فجرح بأنفي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأنزل الله تعالى في يعني نفسه شأن الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان وروى النسائي والحاكم سلد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار شربوا حتى إذا ثملوا عبث بعضهم ببعض فلما صحوا جعل الرجل يرى أثر بوجهه وبرأسه والحيته فيقول فعل بهذا أخي فلان والله لو كان بي رؤوفا رحيما ما فعل هذا بي قال وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن فوقعت في قلوبهم الضغائن فأنزل الله عز وجل إنما الخمر والميسر إلى قوله تعالى فهل أنتم منتون وروى الإمام أحمد في مسنده والحاكم ساد صحيحا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما نذرت تحريم الخمر قال عمر رضي الله عنه اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافية فنذرت يسألونك عن الخمر والميسر فدعي عمر رضي الله عنه فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تغلب الصلاة وأنتم سكارى فدعي عمر رضي الله عنه فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت فهل أنتم منتهون؟ فقال عمر رضي الله عنه انتهينا انتهينا وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي زعير الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطو بالمدينة فقال يا أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر ولعل الله سينزل فيها أمرا فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به قال فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع قال فاستقبل الناس بما كان عنده منها في طريق المدينة فسفكوها سرعه استجابة الصحابة رضي الله عنهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما نزل تحريم الخمر سكب الصحابة رضي الله عنهم الخمور التي كانت عندهم فورا فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن انس رضي الله عنه قال كنت ساقي القوم يوم حجمت الخمر قال وكان أبو طلحة قد اجتمع إليه بعض أصحابه فجاء رجل فقال ألا إن الخمر قد حجمت قال فقال لي أبو طلحة أخرج فانظر قال فخرجت فنظرت فسمعت مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت قال أنس فأخبرته فقال ذهب فأهرقها قال فجئت فأهربتها وفي رواية البخاري في الأدب المفرد لسند صحيح قال أنس رضي الله عنه فما قالوا متى أو حتى ننظر قالوا يا أنس أهرقها سؤال الصحابة رضي الله عنهم عن إخوانهم الذين ماتوا وقد أشكل على الصحابة رضي الله عنهم أمر إخوانهم الذين ماتوا وكانوا يشربونها فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقد أخرج ابن في صحيحه سعيد الصاحي عن شوطة الشيخين عن البراء رضي الله عنه قال: ما تناسوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يشربون الخمرة، فلما نزل تحريمها قال ناسوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فنزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طاعمو إذا متتقوا آمنوا وعملوا الصالحات. إسلام خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة رضي الله عنهم وفي صفر من السنة الثامنة الهجره قدم خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعثمان بن طلحه رضي الله عنهم إلى المدينة ليسلموا فلما رأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه رمتكم مكة بأفلاذ اكبادها ولنترك عمر بن العاص رضي الله عنه يروي لنا خبر إسلامه كما رواها عنه الإمام أحمد في مسنده بسند الحسن قال عمرو رضي الله عنه لما انصرفنا من الأحزاب عن الخندق جمعت رجالا من قريش كانوا يرون مكاني ويسمعون مني فقلت لهم تعلمون والله إني أرى أمر محمد يعلو, يعلو الأمور علوا كبيرة وإني قد رأيت رأيا فما ترون فيه قالوا وما رأيت قال رأيت أن الحق بالنجاشي فنكون عنده فإن ظهر, فإن ظهر محمد فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي فإن أن نكون تحت يديه أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا فلن يأتينا منهم إلا خيرا قالوا إن هذا الغي قال فقلت لهم فجمعوا له ما نهدي له وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأذم فجمعنا له من كثيرا فخرجنا حتى قدمنا عليه فوالله إن لعنده إذ جاء بن أمية الضمري وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه إليه في شر جعفر وأصحابه قال فدخل عليه ثم خرج من عنده قال فقلت لأصحابي هذا عمرو بن أمية لو قد دخلت على النجاشي فسألته إياه فأعطانيه فضربت عنقه فإذا فعلت ذلك رأت قريش أني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد قال فدخلت عليه فاستجدت له كما كنت أصنع فقال مرحبا بصديقي أهديت لي من بلادك شيئا قال قلت نعم أيها الملك قد أهديت لك أدما كثيرا قال ثم قدمته إليه فاعجبه واشتهاه ثم قلت له أيها الملك إني قد رأيت رجلا خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا فأعطنيه لأقتله فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا قال عمرو فغضب النجاشي ثم مد يده فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه قد كسر فلو انشقت لي الأرض لدخلت فيها فرقا منه ثم قلت أيها الملك والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سالتك فقال أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله فقال عمرو أيها الملك أكذاك هو فقال ويحك يا عمرو أطعني واتبعه فإنه والله على الحق ولا يظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده فقال عمرو فبايعني له على الإسلام قال نعم فبسط يده وبايعته على الإسلام ثم خرجت إلى أصحابي وقد حال رأيه عما كان عليه وكتبت أصحابي وكتمت أصحابي إسلامي ثم خرجت عامدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم فلقيت خالد بن الوليد وذلك قبيل الفتح وهو مقبل من مكة فقلت أين يا أبا ثليمان قال والله لقد استقام المنثم وإن الرجل لنبي أذهب والله أسلم فحتى متى قلت والله ما جئت إلا لأسلم قال عمرو فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع ثم دنوت فقلت يا رسول الله إني أبايعك على أن تغفر لي ما تقدم من ذنبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمرو بايع فإن الإسلام يجب ما كان قبله وإن الهجرة تجب ما كان قبلها قال عمرو رضي الله عنه فبايعته ثم انصرفت عند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم الناس وآمن عمر بن عاص قال المبارك فوري وهذا تنبيه على أنهم أي مسلمة الفتح من أهل مكة أسلموا رهبة وآمن عمرو بن عاص رغبة فإن الإسلام يحتمل أن يشوبه كراهة والإيمان لا يكون إلا عن رغبة وطواعية وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه ولما أسلم عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقربه ويدنيه لمعرفته وشجاعته وكان رضي الله عنه من رجال قريش رأيا ودهاء وحزما وكفاءة وبصرا بالحروب ومن أشراف ملوك العرب ومن أعيان المهاجرين وكان من من يضرب به المثل في الدهاء والفطنة والحزم. وفاة عمرو بن العاص رضي الله عنه. وتوفي عمرو بن العاص رضي الله عنه سنة ثلاث وأربعين للهجرة وعمره بضعة وثمانون سنة ما بلغ تسعين سنة. رضي الله عنه وخلف أموالا كثيرة وعبيدا وعفا أخرج الإمام مسلم عن ابن شماسة المهدي قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول يا تاب أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا قال فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إني كنت على أطبال ثلاث لقد رأيتني وما أحد أشد موضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فغتلته فلو ميت على تلك الحال لكنت من أهل النار فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلي فبسط يمينه قال فقبلت يدي فقال صلى الله عليه وسلم مالك يا عمرو قلت أردت أن أشترض قال صلى الله عليه وسلم تشترض بماذا قال أنه فر لي فقال صلى الله عليه وسلم أم علمت أن الإسلام يهدي ما كان قبلها وأن الهجرة تهدي ما كان قبلها وأن الحج يهدي ما كان قبلها قال عمر وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له ولو سبلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه ولو مدت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة ثم ولينا أشياء ما أدري ما حال فيها فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا ثم اقيموا حول قبري قد رماتوا الحر جزورا ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي قصة إسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه وأما خالد بن الوليد رضي الله عنه فقد أخرج قصة إسلامه البيهقي في دلائل النبوة قال خالد رضي الله عنه ويتحدث عن قصة إسلامه لما أراد الله عز وجل ما أراد بي من الخير قدم في قلب الإسلام وحضرته رشتي. وقلت قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد صلى الله عليه وسلم فليس موطن أشهده إلا أن صرف وأنا أرى في نفسي أني موضع في غير شيء وأن محمد صلى الله عليه وسلم سيظهر فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية خرجت في خير المشركين فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه بعصفان فقمت بإزاله وتعرضت له فصلى بأصحابه الظهر أمامنا فهمنا أن نغير عليه ثم لم يعزم علينا وكانت فيه خيارات فأطرع على ما في أنفسنا من الهموم فصلى بأصحابه صلاة العصر صلاة الخوف فأقع ذلك منا موقعا وقلت الرجل ممنوع فافترطنا وأخذت ذات اليمين فلما صالح قريشا بالحديبية قلت في نفسي أي شيء بقي أي المذهب الى النجاشي فقد اتبع محمدا وأصحابه عنده امنون فأخرج إلى هرقلة فأخرج من ديني إلى نصرانيه او يهوديه فأقيم مع عجم تابع معي بذلك أو أقيم في داري في من بقي فأنا على ذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية فتغيبت ولم أشهد دخوله فكان أخي الوليد قد دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية فطلبني فلم يجدني وكتب إلي كتابا فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك ومثل الإسلام يجهل أحد قد سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك فقال إن خالد فقلت يأتي الله بها، فقال صلى الله عليه وسلم ما مثله يجهل الإسلام ولو كان جعل نكايته وجده المسلمين على المشركين كان خيرا له ولقد دام على غيره فاستدرك يا أخي ما قد فاتك وقد فاتتك مواطن صالحة قال خالد فلما جاءني كتابه نشط للخروج وزادني رغم ترف الإسلامي وسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت في النوم كأني في بلاد ضيقة جذبة فخرجت إلى بلاد خضراء واسعة فقلت إن هذه لرؤيا فلما قدمنا المدينة قلت لأذكرنها لأبي بكر فذكرتها فقال هو مخرجك الذي هداك الله للإسلام والضيق الذي كنت فيه الشرك فلما اجمعت الخروج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت من أصاحب إلى محمد؟ فلقيت صفوان بن أمية فقلت لو يا أبا وهب أما ترى ما نحن فيه وقد ظهر محمد على العرب والعدم فلو قدمنا على محمد فاتبعناه فإن شرف محمد لنا شرف فابى شد لباء وقال لي لو لم يبق غيري ما تبعته أبدا فافترقنا وقلت هذا رجل قتل أخوه وأبوه بدر فلقيت اعتريمة بن أبي جهل فقلت له مثل ما قلت لصفوان بن أمية فقال لي مثل ما قال صفوان قال فخرجت إلى منزلي فأمرت برحلة تخرج فلقيت عثمان بن طلحه فذكرت له ما صار الأمر إليه فقلت إنما نحن بمنزلة ثعلب في جحر لو صب فيه ذنوب من ماء خرج وقلت له نحو مما قلت لصفوان وقلت له نحوا مما قلت لصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل فأسرع الإجابة وقال إني غدوت اليوم وأنا أريد أن اغدو وهذه رحلتي قال خالد رضي الله عنه فاتعبت أنا وهو إن سبقني أقام وإن سبقته وأقمت عليه قال صحرا سحرا فلم يطلع الفجر حتى انتقينا بيأجج فغذونا حتى انتهينا إلى الهداه فنجد عمر بن العاص بها فقال مرحبا بالقوم فقلنا وبك قال أين مثيركم ما اخرجكم قلنا ما أخرجنا إلا الدخول في الإسلام واتباع محمد صلى الله عليه وسلم فقال عمرو وذاك الذي أقدمني قال خالد فاصطحبنا جميعا حتى دخلنا المدينة فألفنا بظهر الحضرة ركابنا فأخبر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر بنا فلبست من صايح اتيابي ثم عادت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيني أخي فقال أسرع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر بك فسر بقدومك وهو ينتظركم فأسرعنا المشيء فاطلعت عليه فما زال صلى الله عليه وسلم يتبسم إلي حتى وقفت عليه فسلمت عليه بالنبوة فرد علي السلام بوجه طلق فقلت, أشهد أن, لا إله إلا الله فقلت إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هداك قد كنت أرى لك عقلا رجوت أن لا يسلمك إلا إلى خير قلت يا رسول الله قد رايت ما كنت أشهد من تلك المواطن عليك معاندا عن الحق فدع الله يغفرها لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يجوب ما كان قبله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيتك قال خالد وتقدم عمرو بن العاص وعثمان بن فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قدومنا في صفر سنة ثمان فوالله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم أسلمت يعدل بي أحدا من أصحابه مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه ومناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه كثيرة وغزيرة، فقد شهد الفتح وحنينا وتأمر في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتمس أدراعه ولأمته في سبيل الله وحارب أهل الجدة ومسيلمة الكذاب وغزا العراق وشهد حروب الشام ولم يبق في جسده قيد شبر إلا وعليه طابع الشهداء وعاش رضي الله عنه ستين سنة وقتل جماعة من الأبطال ومات على فراشه فلا فر تعين جبناء. روى ابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤذوا خالدا فإنه سيف من سيوف الله صبَّ الله على الكفار وروى الإمام أحمد في فضائل الصحابة وابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن خالد رضي الله عنه انه قال ما ليلة تهدى إلي فيها عروس أنا لها محب أو أبشر فيها بغلام بأحب إلي من ليلة شديدة الجديد في سنية من المهاجرين أصبح بها العدو وروى الإمام أحمد في فضائل الصحابة وابن أبي شيبة في مصنفه بسرد صحيح عن قيس بن أبي حازم قال سمعت خالدا يقول لقد منعني كثيرا من قراءة القرآن الجهاد في سبيل الله وفات خالد بن الوديد رضي الله عنه وتوفي رضي الله عنه على فراشه فقد أخرج ابن مبارك في كتاب الجهاد عن أبي وائل قال لما حضرت خالدا الوفاة قال لقد طلبت القتل من مظانه فلم يقدر لي إلا أن أموت على فراشي وما من عملي شيء أرجع عندي بعد ان لا إله إلا الله من ليلة بتها وأدا متترس والسماء تهلني تمطر إلى صبح حتى نغيب على الكفار ثم قال إذا أنا مت فانظروا في سلاحي وفرسي فجعلوا عده في سبيل الله أين كانت وفاة خالد بن الوليد رضي الله عنه أما مكان وفاته رضي الله عنه فقد طربت الروايات في تحديد مكان وفاته رضي الله عنه والذي تميل إليه النفس أنه توفي رضي الله عنه بالمدينة النبوية وليس بحمص لما ياته واحد قال ابن مبارك في كتاب الجهاد بسند الحسن عن حماد ابن زيد عن عبد الله بن المختار عن عاصم بن بهدلة وائل ثم شك حماد في أبي وائل قال فلما توفي أي خالد رضي الله عنه خرج عمر من الخطاب رضي الله عنه في جنازته فقال ما على نساء آل الوليد أن يسفحن على خالد دموعهن ما لم يكن نقعا أو لقة اثنان ذكر أبو حذيفة في المبتدا والفتوح عن محمد بن إسحاق لما مات خالد بن رديد رضي الله عنه وخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جنازته فإذا أمه تندبه وتقول انت خير من ألف ألف من القوم إذا ما كنت وجوه الرجال وروى ابن سعد بسند صحيح عن كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم قال لما توفي خالد بن رديد رضي الله عنه بكت عليه أمه فقال عمر يا أم خالد أخالدا أو أجرف ترزئين عزمت عليك إلا تثبتي حتى تسود يدك من الخضاب أربعا علق البخاري في صحيح قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لق لق قال الحافظ في الفتح هذا الأثر وصله المصنف أي البخاري في تاريخ الأوسط من طريق الأعمش عن شقيق قال لما مات خالد اجتمع نسوة بني المغيرة يبكين عليه يبكين عليه فخير لعمر أرسل إليهن فانههن فذكره خمسة روى الحاكم في المستدرك وصححه عن عبد الله بن نميل قال كان خالد يكن أبا سليمان استعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الرهى وحران والضتة وآمد فمكث فسنه واستعفى فأعفاه عمر رضي الله عنه فقدم المدينة فأقام بها في منزله حتى مات بالمدينة قال الحافظ للإصابة فهذا يدل على أنه مات رضي الله عنه بالمدينة وقال الحافظ كثيرا بعد أن أورد عدة أخبار وهذا كله مما يقتضي موته رضي الله عنه بالمدينة النبوية وإليه ذهب دحيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ولكن المشهور على الجمهور أنه مات بحمص. وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 21 من الهجرة شأن عثمان بن طلحة رضي الله عنه وأما عثمان بن طلحة رضي الله عنه فهو حاجب الكعبة قتل ابوه طلحة وعمه عثمان بن أبي طلحة جميعا يوم عهد الكافرين وأقام عثمان رضي الله عنه بالمدينة فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقل إلى مكة فأقام بها حتى مات سنة 42 وقيل إنه استشهد يوم معركة أجنادين سرية غالب بن عبد الله إلى بني الملوح بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفر سنة ثمان للهجرة غالب بن عبد الله الليثية رضي الله عنه في بضعة عشر رجلا إلى بني الملوح بالكديد وهم من بني ليث فخرج المسلمون حتى إذا كانوا بقديد لقوا الحارث بن مالك وهو ابن البرصاء الليثي فأسروا فقال إنما خرجت إلى رسول الله اريد الإسلام فقالوا له إن تكو مسلما فلن يضرك رباط يوم وليله وإن كنت على غير ذلك استوثقنا منك فاوثقوه رباطا وخلفوا عليه رجلا أسود كان معهم وقالوا له أي للعبد الأسود امكث معه حتى نمر عليك فان نازعك فاحتز راسه قال جندب بن مكيث الجهلي رضي الله عنه ثم مضينا حتى أتينا بطن الكديد فنزلنا عشيشية بعد العصر فبعثني أصحابي ربيئة لهم فعمدت إلى تل يطرعني على الحاضر فانبطحت عليه وذلك المغرب فخرج رجل منهم فنظر فرآني منبطحا على التل فقال لامراته والله لا ارى على هذا التل ثوادا ما رأيته أول النهار فانظري لا تكون الكلاب اجترزت بعض أوعياتكي قال فنظرت فقالت لا والله ما أفقد شيئا فقال لها فناوليني قوسي وسهميني من كدانتي قال فناولته فرماني بسهم فوضعه في جنبي قال فنزعته فوضعته ولم أتحرك ثم رماني آخر فوضعه في رأس منكبي فنزعته فوضعته ولم أتحرك فقال لامراته والله لقد خالطه سهمايا ولو كان زائلة لتحرك فإذا أصبحت فابتغي سهمي فخذيهما لا تمطوهما علي الكلاب قال جندب بن مكيث الجهني رضي الله عنه وامهلناهم حتى راحت رائحتهم حتى إذا احتلبوا وعطنوا أو سكلوا وذهب عتمتهم من الليل شننا عليهم الغارة فقتلنا من قتلنا منهم واستغنى النعم فتوجهنا قافلين وخرج صريخ القوم إلى قومهم مغوثا وخرجنا سراعا حتى نمر بالحارث بن البرصاء وصاحبه فانطلقنا به معنا وأدركنا القوم حتى قربوا منا حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا بطل الوادي أقبل سيل حال بيننا وبينهم بعثه الله تعالى من حيث شاء ما رأينا قبل ذلك مطرا ولا سحابا فجاء بما لا يقدر أحد أن يقوم عليه فلقد رأيناه مقوفا ينظرون إلينا ما يقدر أحد منهم أن يتقدم ونحن نسوق نعمهم ما يستطيع رجل منهم أن يجيز إلينا ونحن نحدوها سراعا حتى فتناهم فلم يقدروا على طلبنا فقدمنا بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سرية غالب بن عبد الله إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد بفدك ولما رجع غالب بن عبد الله من الكديد مؤيدا بنصر الله له بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سطر إلى حيث أصيب أصحاب بشير بن سعد رضي الله عنه وذلك في بني مرة احيث فدك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قدوم غالب رضي الله عنه اهياء الزبير بن العوام رضي الله عنه لذلك وجهز معه مئتي رجل وعقد له لواء فلما قدم غالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير جلس. فبعث غالبا رضي الله عنه في مئتي رجل سمى ابن سعد منهم علبة بن زيد وأبا مسعود عقبة بن عمرو وقعبة بن عجرة وأسامة بن زيد وحويصة وأبا سعيد الخدري رضي الله عنهم فأغاروا عليهم بعد الصبح وكان غالب رضي الله عنه قد أوصاروا بعدم مخالفتهم له وآخى بين القوم فأصابوا منهم نعما وقتلوا منهم قتلا وقع عند البيتقي في الدلائل أن في هذه السرية قتل أصامة رضي الله عنه مرداس بن نوهيك الذي قال لا إله إلا الله والصحيح أن ذلك كان في سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى الميفعة أو الحروقات كما تقدم ذكر ذلك سرية شجاع بن وهب رضي الله عنه إلى بن عامر بسي وفي ربيع الأول من السنة الثامنة للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهبن الأسدية رضي الله عنه في أربعة وعشرين رجلا إلى جمع من هوازن يقال لهم بن عامر بالثي وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيب عليهم فخرج رضي الله عنه فكان يسير الليل ويكمل بالنهار حتى صبحهم وهم غافلون وقد نهى أصحابه قبل ذلك وقد نهى أصحابه قبل ذلك أن يمعنوا في فاصابوا نعما كثيرا وشاء فاستاقوا ذلك كله حتى قدموا المدينة وكان في السبي جارية وضيئة فأخذها شجاع بن وهب رضي الله عنه لنفسه بثمن فأصابها فلما قدموا المدينة خيرها فاختارت المقام عنده وكانت غيبتهم خمس عشرة ليلا وكانت سهمانهم خمسة عشر بعيرا لكل رجل منهم وعدلوا البعير بعشر من الغنم قال حفظ كثير وقد تقول هذه السدية هي المذكورة في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغلما فبلغت سهماننا إثنى عشر بعيرا إثنى عشر بعيرا سرية كعب بن عمير رضي الله عنه إلى ذات أطلع وفي شهر ربيع الأول سنة ثمان للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن عمير الغفالية رضي الله عنه إلى ذات أطلاح من ناحية الشام وراء وادف قرى في خمسة عشر رجل فسار فكان يكمن بالنهار ويسير بالليل حتى إذا دنا منهم راه عين لهم فأخبر قومهم بقلة عددهم فلما انتهى المسلمون إلى ذات أطلاح وجدوا جبعا كثيرا فدعوهم للإسلام فلم يستجيبوا لهم ورشقوهم بالنبل فلما راى المسلمون ذلك قاتلوهم أشد القتال حتى قتلوا عن آخرهم إلا رجلا واحدا استطاع أن يفلت منهم وقيل جرح فلما برد عليه الليل تحامل على نفسه حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره الخبر فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هنا يطهي هذا